نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ فلو ترك والد لولده الصغير مالا يبلغ النصاب هل تجب في ماله زكاة؟ وما حكم المبنون الذي يرث مالا أو أصابه الجنون وعنده مال يستحق الزكاة؟ العلماء فريقان في حكم الزكاة في مال الصبي الذي لم يبلغ حد التكليف فريق لا يرى وجوب الزكاة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه وقصدوا الزكاة في الزروع والثمار في هذا الحكم وحجتهم في ذلك أن الزكاة عبادة محضه كالصلاة تحتاج الى نيه والصبي لا تتحقق منه النية وقد سقطت عنه الصلاة لفقدان النية فتسقط الزكاة كذلك كما احتجوا بحديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ إلى آخره وبقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لكن أوجبوا في ماله الغرامات والنفقات لأنها حقوق العباد وكذلك صدقة الفطر أيضا لكن هذه الأدلة تصلح لمن لا يوجب الزكاة على الصبي اصلا ولا تصلح لمن أوجبها في بعض المال والفريق الثاني من العلماء يرى وجوب الزكاة في مال الصبي ومنهم مالك والشافعي وأحمد ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء دون استثناء صبي أو غيره وحيث إن الصبيان يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء كما يدل عليه حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حيث قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ومن أدلتهم حديث رواه الطبراني مرفوعة اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ومثله حديث الترمذي وإن كان فيه مقال غير أن معناه صحيح وهو موقوف على عمر فقد صحح البيهقي عنه ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة والمراد بها الزكاة وكما صح الحكم عن عمر صح عن غيره من عدد من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف إلا رواية ضعيفه عن ابن عباس لا يحتج بها وإلى جانب هذه الادله قال إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله وتطهيرا للمال ومال الصبي قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن الزكاة وعلى هذا القول ولي الصبي يخرج الزكاة عنه من مال هذا الصبي وتعتبر نيه الولي في الإخراج وبعض المالكيه قال يخرجها الولي إذا أمن أن يطالبه وجعل له ذلك وإلا فلا يؤخذ من هذا أن الجمهور قالوا تجب الزكاة في مال الصبي ومثله المجنون الذي بلغ مجنونا أو أصابه الجنون بعد ذلك والله أعلم